ملزوم ذكرياتي لي مولاي بن موسى علي مولاي بن موسى علي همنا من اسما ينجيلي مولاي بن موسى علي همنا من اسما ينجيلي النور شعملنا ضع منهيلك جنة افرح يا شيعي واحتفل اليوم مثل العيد انوار من طيب بيتيل ضيعوا من دليت النور للشيع اصل ليكون عندنا تحيد النور للشيع اصل ليكون عندنا تحيد مولاي بن موسى علي ملزوم ذكرياتili مولاي بن موسى علي ملزوم ذكرياتili اتتابع ن mouth هالنور شع منا مولاي بن موسى علي همني من اسميل جيل مولاي بن موسى علي همني من اسميل جيل هالنور شع منا ضامن الكجر اشكر الى الله نعمتك هاديك للعيد ترى شارك الكاظم فرحته هن امه الزهري انتظر زاهي طلعت وتشرف ابنا حضره انتظر زاهي طلعت وتشرف ابنا مولاي بن موسى علي منصور للامه والي مولاي بن موسى علي منصور للامه هالنور شع مننا بن موسى علي همنا من سما يجيني مولاي بن موسى علي همنا من سما يجيني هالنور شع مننا لك جنة الكون من أرض وسيمة مزلانة بنوارة والشي على جلة بعسيمة بشرها ببشارة فرقتنا بكرة غانمة ونكون بجوارة فرقتنا بكرة غانمة ونكون بجوارة مولاي بن موسى علي جلب مقامه محفيلي مولاي بن موسى محفيلي حامي من الفتنه هالنور شمع مننا مننا مولاي بن موسى علي همنا من سما يجيدي مولاي بن من سما يجيدي هالنور شمعين يا ابن موسى امام بعالم الارواح عشناه مع المولى غرم وزالت الليتراح ويا احنا للقيام ونجني الارباح وياه احنا للقيام ونجني الارباح مولاي ابن موسى علي العون في الشدايلي مولاي بن موسى علي العون في الشدايلي نبقى في ظل غيصنا هالنور شمع من سما يجيلي مولاي همنا من سما يجيلي هالنور اقد النيه وبعازم في مشهد الزوره تتحقق الغايه حاج او يغمرك النور والفرحه في الوحشه تتم في نعمه حضور والفرحه في الوحشه تتم في نعمه حضور مولاي بن موسى عالي بشان من الرب علي مولاي بن موسى علي بشان من الرب يا علي يا وجه الحيسنا هالنور شع مين منا منا من سما يجيني مولاي بن موسى علي من سما يجيني هالنور شع مين ده وا من الهلك جن القصيدة للأستاذ الشاعر أبو محمد الناجي